تغدو يميناً ويساراً يميناً تصول وتجول مرات في المكتب ومرات تبحث وتأخذ أوراقها قالت لهذا الرجل من باكستان ما لا تفعل قال أنا أنتظر مقابلة الوزير قالت لك ثلاث ساعات أنا أشوفك ما دخل؟ قال ما أذن لي دخلت على الوزير فقالت هناك رجل يريد مقابلتك كأنه لم يحب مقابلته وقال دون كيرو في مسلم لا يهمك هذا مسلم المهم قالت أنت لست في متجرك ولست في مؤسستك قد يكون عند هذا معلومات تنفعنا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 قالت بس هذا أنا سمعت عن الإسلام أنه ما في زي الأدب هذا في أي مدرسة درسوا قال لا ليس في مدرسة هذه المدرسة محمد عليه الصلاة والسلام هذا ديننا قالت لكن أنا سمعت عن الإسلام أنه عشوائي وأنه تخبط وأنه قال ليس كل من قال صدق يقول فأعطيتها مطويات عن الإسلام ماذا تعرف عن الإسلام ماذا ذهبت؟ يقول اتصلت بعد فترة قالت أنا قرأت هذه المطويات التي أعرفتنيها لكنها تعريفية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 والآن أنا, والآن أنا اتخذت, قرار اتخذت قرار أن أسلم أن أسلم أن أسلم فكيف أفعل الآن هل آتي عندك؟ قال لا, قال لا. أنا والله ما عندي أنا والله الإسلام، ما عندي أنا عندي أعرفك بالإسلام لكن دعيني أنظر إلى أحد المكاتب, أحد المكاتب التي تعنين فيها إسلامك يقول إسلامك فقلت أمهليني, قلت أمهليني وسوف أعطيكي اتصال بعد قليل يقول فاتصلت وإذا بي أتصل على مكتب الجاليات على مكتب القريب من المستشفى قال فرد عليه المدير فقلت له عندي امرأة أمريكية تريد أن تصل قال أحضرها يقول دخلت عليه شقراء صفراء قال فجلست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 وأنتو تصلين خمس صلوات في اليوم وتزكي وتصومي وتحجي قالت بس قالت بس, قال بس قالت لا أنا قرأت أكثر من كذا قال الآن اعملي هذا هو يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ليكن أول ما يدعوهم إلي شهادة لا إله إلا الله, الله فإن أطاعك تدرج، قالت لا أنا قرأت أكثر من كذا قال لا اعملي هذا وبس قالت هل ستخبرني أم أخرج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 قال والله مدام هذا وجهة نظرك ومدام تشكيني عند الله جل وعلا لا سأقول لك كل شيء عندك حجاب من رأسك إلى أقدام قال الطيب أنا عمل الآن كل أه رجال إذا أسلمت يجوز لي قال لها أنتي قلت لي لابد أن تخبرني بكل شيء يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلون النرجوم بمرأة إلا وكان الشيطان طالفهما ولا يجوز الاختلاط. قالت إذن أستقيل, أستقيل يقول والله كأنها, أستقيل ضربتني كأنها ضربتني بسلاح في وجهي, بسلاح في وجهي. أستقيل خشيت أن تقول إذن والله مدام مسألة دلوقتي فيها استقال أو ما لا ما نبغى هدين قلت لها أنت الآن طبق اللي قلت لك بعدين أتفهم قالت إذن أستقيل أستقيل قالت همستها همسة ثم قالت أسألك سؤال أخير هل يجوز لي إن أسلمت أن يكون زوجي كافر قال قلت لها أنت التي طلبت مني الإجابات الآن لا يجوز للمسلمة أن يكون عليها وليه الكافر قالت إذن أرسل له رسالة وأعطيه مهلة أسبوعين يفكر فيها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 قالت إذا أرسل له رسالة قلت اجلسي معه على يهديه الله على يديك قالت لا سوف أكتب له رسالة زوجي الغالي أنا وجدت الحقيقة في هذا الدين دين الإسلام وسلكت هذا الطريق وأنا أحبك فإن أردت أن تمشي معي في هذا الطريق حتى نصل إلى الجنة وإلا اعتذر منك فأسمح لأحد أن يقف في طريقي إلى رضا ربي جل جلاله جل جل. ثم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 ثم ما مكثت غير بعيد وأنا كالمجنون ثم عادت لي يوم من الأيام والله لم أعرفها قالت لي قد استقلت وكان لي من حقوق 360 ألف دولار أتيت بها بين يديك لأعطيك إياها تنفقها في سبيل الله جل جلاله وعله أن يرضى عني يقول كيف. يقول كيف 360 ألف دولار تضحيم بها وأنت فقدت عملك الآن ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله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 تكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّامًا رحمن ولدان تقول انا كنت أجرم جريمة أنا أقول كلمة لو أذن الله للوجود أن يعبر لن شقت الأرض وخرت الجبال وتقطعت السماء خذ هذه الأموال فامتقها في سبيل الله علّه أن يرضى عني ويسامحني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 والله يتبرأ يتبرّ هذا, هذا الدين من أشكالهن, من أشكالهن ومن, تصرفاتهن ومن تصرفاتهن دخلت, دخلت ودخلنا بعض من, من الفتيات لما سمعوا محاضرة للمحاضرة الهندية يريدون يعني أن ترى أن كيف, كيف, كيف أنهن تحضرنا بل والله تراجعنا وتقهقرنا أي حضارة في الدار قالت فدخلنا أولئك الفتيات وجلسنا في مقدمة الكراسي الأمامية واللي لابسة النورة مفتوحة واللي لابسة النورة لفت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 ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ ما لا يرضى من القول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 وردة خلقها ربها فأبدعها وزينها ورعاها تتمنى أن تكون شوكة مؤذية إلا أنتن أنا في حياتي ما رأيت منبعا عذبا ثم تمنى أن يكون وحلا قدرا إلا أنتن قد وعدكنا ربي جنة عرضها الأرض والسماوات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 تلف أوراقها, تلف أوراقها وتلملم أوراقها, أوراقها والدمعات على خدها ومن كان ميتا فاحييناه فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في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 معنا لا إله إلا الله إذا دكت الأرض دك دكا ونسفت الجبال نسفا وبعده حشر ونشر وحساب وسوف يخسر من أتى بالسيئات وسوف يسأل ربنا عن الخطا وسائل عن العيون الممصرات وسائل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 www.وذكر.net